او عدو فكت كان ما <متحدث> Kibdám hát men واشرح لي الغلطة ووبحها وانا بسامح لجل عينيك يا مجنوني عواضل الحب تدفعها مصالحها وان كان غروك عدالك ما غروني واشرح لي